الحمد لله والسلام على رسول الله واشهد ان لا اله لله اخنا والله شديد الله واشهد ان محمد العبد ورسوله احنا انتهينا بحمد الله في الادلة الاجمالية هو الاول المصنف ماشي على تصنيف ايه اه التعريف الاصول فالاصول ايه الاحكام وايه وادلتها الاجمالية وكيفية الاستفادة منها وصفة الايه المستفيد. فاول شيء يتكلم عن تكلم على الايه الاحكام ثم يتكلم عن الأدلة الاجمالية وبعد ان ننتهي الادلة الاجمالية سيتكلم عن كيفية الاستفادة ايه منها اللي بعض العلماء بيسميها القواعد الكلية او الأدلة الكلية اللي بقى زي الامر يقتضي الوجوب ما ننتصر في اخرين او كلام ده فاحنا خلصنا الكتاب خلصنا الصنة ان شاء الله الليلة نتكلم عن الايه الاجمالة فالدليل الثالث الإجماع تعريفه الإجماع في اللغة العزم المؤكد يقال أجمع أن يفعل كذا يعزم عليه في الاصطلاح اتفاق مجتهد الأمة الإسلامية في عصر من العصور على حكم شرعي يزيد بعضهم قيدا في التعريف فيقول بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا القيد معروف لدى الجميع وهو غير داخل في حقيقة الإجماع ولكنه بيان للوقت الذي يكون فيه الإجماع المعتد به ومحترزات به. التعريف واضحة يبقى أول حاجة قال اتفاق مشتهد الأمة الإسلامية في عصى ما على حكم الشرعية يبقى أول حاجة يكون فيه اتفاق أما لو ما فيش اتفاق يعني أحد من المجتهدين خالف ما يبقاش إيه إجماع ثاني شيء مشتهد الأمة الإسلامية فلو خالف أو لم يقول بالمسألة يعني أحد من المشتهد الأمم الإسلامية يبقى مش إجماع وبالتالي كمان لا يعتبر أي كلام المش مشتهد في عصر من العصور بالتالي إيه لو هم في عصر من العصور اجتمعوا يبقى أي يبقى, يبقى إجماع فلا يلزم اللي احنا نقول في كل العصور ماشي على حكم شرعي يبقى خرج من الحكم الشرعي الحكم العادي والحكم الإيه ال النحو النحوي والحكم الآيه غير الشرعي يعني ماشي فما يجيش مثلا حد يقول ايه ده كان في جماعة مثلا بقول الارض مش قروية فيبقى الارض مش قروية نقول له لا الكلام ده على الحكم الآيه حكم الشرع يعني ما مش الارض قروية ده مش, مش حكم ايه مش حكم شرعي ده حكم ايه حكم كوني يعني اقرب معرفة الكون ماشي طيب تصور ووقوع الاجماع قبل ما نتكلم في بقى الكتاب مسألة الاجماع مسألة الاشكاليات اللي فيها اول حاجة في التعريف ماشي ايه هو تعريف الاجماع الحاجة التانية في هل الاجماع ده ممكن يثبت في الواقع ولا لا الحاجة التالتة حجية الاجماع هل الاجماع حرجة ولا لا؟ ان خلى في خلاف في حجية الاجماع وفي تصور وقوه في الواقع اللي بعض العلماء شددوا في التعريف في الاجماع وبعضهم توسع في مسألة الاجماع فقابلها رد فعل عكسي لبعض الناس اللي رحوا قايلوا الصورة ديت مش وقعية لما فيش إجماع وفي الحقيقة المسألة وسط ما بين الايه ما بين الطرفين فطبعا شبه اجماع اللي الاجماع حجة واللي الاجماع دليل شرعي ولكن خالف المعتزلة في المسألة وافقهم على اختلاق في, في الموضوع ده بعض الايه الناس يعني بعض العلماء بس قبلهم لا يعتد به زي الشوكاني مثل. قبلهم لا يعتد في المسألة دي قصدي مش في كل المسألة وبعض الاخوه بقى ايه ماشيين على ايه على الامام الشركاني في المسألة دي اللي خلى زي الامام الشركاني يخالف ايه اللي في بعض العلماء عرفوا الاجماع تعريف مشدد فيه شوية وبانوا على التعريف ده توسعات فده خلى الباب اللي بقى في رد فعل عكسي على الايه على الغلو او التوسع ده ب حاجة تانية عكسية اللي الكلام ده أصلاً مش واقعي فبالتالي الإجماع ده لا يمكن أن يثبت في الواقع وفعلا لو أنت اشترطت في الإجماع اللي لازم كل العلماء يصرح باللي هو بيقول كذا اللي في العصر واشترط إيه انقراض يعني اللي ايه للعصر انقرض واشترط كذا وشترط كذا لو انت تدور تتدور بقى من ناحية الواقعية ده ممكن يحصل ممكن ما تعرفش تلاقي فاللي خلى بعضهم ينكر الإجماع ده قول ضعيف طبعا بس ايه اللي هو قول الشوكاني يعني بسبب ايه بسبب اللي هو خد الإجماع على التعريف اللي اشترط فيه شروط ايه قوية فقال التعريف ده ايه مش ممكن يحصل فولا احنا المفروض نشترطه الشروط القوية دي عشان الحديث ما تدلش على الشروط دي اصلا ولا احنا برضو ننكر الاجماع مفهول معنى؟ ولكن الأدلة تدل على حجية الاجماع ولكن مش بالشروط القوية اللي بعضهم اشترتها بحيث ان هي ممكن ما تبقاش ايه فيه مفهول معنى؟ المسألة التانية بقى على ايه؟ على النقيد في بعض العلماء توسع في مسألة الاجماع فبقى يدخل في الاجماع ما ليس من, الإيه؟ من الإجماع وده برضه قابل رد فعل عكسي شوي فهمان؟ فمسألة الإجماع عايزه ضبط في الموضوع لو فا أول حاجة لما نيجي نبص في مسألة الإجماع نبص في مسألة الإ الاتفاق التعريف اتفاق مجتهد الأمة الإسلامية في عصرنا الصور على حكم إيه شرعي طيب قالوا بقى تصور وقوع الإجماع اختلف العلماء في إمكان حصول الإجماع على ثلاثة أقوال أول قول أنه ممكن الوقوع مطلقا في عهد الصحابة وبعدهم وهو مذهب الجمهور وحجتهم أنه ليس بمحال في ذاته ولا يترتب على فرض الوقوع محال هو دلت يبتدي يتكلم عن الإشكالات دي أول إشكالية هل هو ممكن يقع على ما يمكنش تاني مسألة هل هو حجة ولا مش حجة ماشي؟ ثالث مسألة بقى اللي هي مراتب الاجماع يعني انهي المرتبة الاعلى ثم الاقل ثم الاقل ثم الاقل فاول مسألة اللي هي امكان حصول الاجماع فالجمهور على انه ممكن الوقوع فحجتهم انه ليس بمحال في ذاته ولا يترتب على فرض وقوعه محال وهذا حد الممكن يعني انتوا اللي قالوا اللي هو مش ممكن الاجماع قالوا اولا هو مش محال في ذاته وكذلك لا يترتب على فرض وقوعه محال بالتالي ممكن وزادوا على ذلك أنه لا يشترط أن يتكلم الجميع بالحكم الشرعي بل يكفي أن يتكلم به بعضهم واسقط الباقون وهذا غير ممتنع اللي هو الإجماع اللي إيه؟ السكوتي ثم زادوا على ذلك بضرب أمثلة للإجماع كإجماع الصحابة على جمع القرآن في مصحف واحد والوقوع دليل الإمكان وزيادة يبقى أول دليل للجمهور اللي هو مش محال تاني دليل اللي انتو بتقولوا اللي هو محال علشان بتشترطوا اللي لازم الجميع العلماء يتكلمون ايه في المسألة اللي هو الاجماع الصريح او الاجماع القطعي ما شيء واحنا لمشترطش كده فاحنا خلف كل ده محال برضو اللي هو الاجماع القطعي او اجماع الصريح ده ولكن مع مخلفتنا ليكو اللي هو مش محال ولكن لو افترضنا لذو محال ففي إجماعات تانية مش محالة زي الإجماع الاستكوتي فده يقينا مش محال ماشي فالغال Rights اللي قالوا هو لا يمكن وقوعه اللي قالوا كده عشان هم عندهم الإجماع هو الإجماع الايه القطعي أو الإجماع الصريح اللي هو ايه اللي كل العلماء اللي في الزمن يتكلمون في المسألة ماشي وهذا الإجماع برضو ما نقولش اللي هو محال هو ممكن الوقوع ولكنه قليل لكنه إيه قليل أو نادر يعني لوائح طيب الحاجة الثالثة اللي ستألي بها الجمهور هي أن إيه اللي ده واقع زي إجماع الصحابة على جمع القرآن في مصحف واحد فهموا المعنى؟ طيب ثاني إيه قبل وقال بعضهم هو غير ممكن لأن بلاد الإسلام واسعة وع... بلاد, بلاد الإسلام واسعة وعلماء الشريعة متباعدون في الأمصار وهم إلى, ذا... إلى جانب ذلك مختلفون في الطباع والقرائح والفهوم فالعادة تقضي بامتناع إجماعهم كما تقضي بامتناع اتفاق الناس في ساعة معينة على أكل طعام واحد وقد لخص إمام الحرمين شبههم في ثلاث شبهات الأولى تعذر عرض مسألة واحدة على الكافة ده يتعذر اللي انت تعرض مسألة على كل الثانية عسروا اتفاقهم والحكم مظنون يعني اللي احنا يتعصر اللي احنا نعرض قصة لمسألة عليهم ويتعصر اكتر اللي كلهم يحكموا ايه يتفقوا في المسألة المظنونة اما المسألة القطعية فخلاص احنا مش محتاجين فيها الاجماع هي اصلا قطعية ولكن يتعصر اللي هم يتفقوا في الحكم الايه المهم اهو تعذر النقل تواترا عنهم ايه اللي هو يتعذر تلت ايه تالت شبهة. اللي هو يتعذر اللي يبقى فيه تواتر ايه عنهم فهم اشترطوا كمان ايه التواتر فبسبب الشروط دي ففي الاخر خلوا ما فيش اجماع فاول حاجة اللي, اللي احنا مش مشترطين اللي كله يتكلم في المساله الواحده ولا مشطرتين اللي يبقى فيه تواتر في الايه في النقل فالمعنى عنهم. يعني. طيب وقال بعض العلماء هو ممكن في عصر الصحابة دون من بعدهم من العصور لأن العلماء بعد عصر الصحابة تفرقوا في الأمصار تفرقا شديدا يصعب معه معرفة وأقوالهم في المسألة. قول الآئ السالس اللي ممكن في عصر الصحابة أما بعدهم لا ليه علشان في عصر الصحابة كان سيدنا عمر الخطاب يجمع الناس كل الصحابة تجتمع وتقول فقالوا ده ممكن لكن بعد عصر الصحابة الدنيا متفرقة فصعب بل إحنا نعرف نلاقي حاجة كده ماشي ودوت قول يعني شيخ الإسلام بيقول بحجية الإجماع وبيقول إن الإجماع يعني يعني بالشروط بتاعته درائي شيخ الثاني يعني حصل في عصر الصحابة أما من بعدهم هو بيقول ان ايه مفيش يعني يعني ما بيقولش ان فيش اجماع بس بيقول مش سهل تلاقي اجماع يثبت بالشروط في الفترة اللي الايه في الفترة اللي بعديه ده كلامه ماشي فهو بيقول مش سهل وكلام الامام احمد ليه نفس المعنى كده لو مش سهل تلاقي اجماع بعض 100 سنه ماشي يعني معنى كلامه كده رابع شيء التفصيل على النحو التالي إن كانت المسألة من كليات الدين ووجدت الدواعي للنظر فيها فالإجماع عليها ممكن وإلا فلا واختيار إمام الحرمين في البرهان طيب الرأي الرابع قال لو كانت من كليات الدين ووجدت الدواعي للنظر فيها فده آه سهل تجمع الناس إيه على رأي إمام الحرمين أما لو هي مش من كليات الدين أو مفيش دواعي النظر فيها فصعب تلاقي فيها إجمع ولدي يظهر أن مراد الفريق الأول وهم الجمهور الرد على من أنكر إمكان الإجماع مطلقا فيكفي فيه التسليم بإمكانه ولو مع القيود التي ذكرها إمام الحرمين ماشي يبقى يعني على يعني الإمام الحارث يقول يعني الإمام الحرام يعني, يعني داخل في القول اللي الأول في القول الأول ده اللي هو قال ممكن, ممكن ممكن ممكن اللي هو ده يبتدي بقى يحط الشروط فهو دلوقتي حاطب شرط ماشي ولكن أنت بتقول ممكن خلاص ممكن بس إيه الشروط دي هن نشوفها بعدين في العصر الحاضر لا يمتنع أن يجتمع المشتهدون من العلماء المسلمين واتفقوا على حكم واحد وإن لم يكن في المسائل تدارين مقاطع وذلك لا توافر وسائل الإيه الاتصال فطبعا في العصر بتاعنا من ناحية لا يمتنع لا يمتنع يعني سهل اللي انت لو في خليفة مثلا او الحكام متوحدين نقول يا جماعة احنا هنعمل اجماع في مسألة فلانية فهنقول المسألة فلانية وليكن هي تحريم المخدرات نظر كل العلماء اللي في العصر وينشروا الكلام ده في وسائل الاعلام اللي عنده اعتراض على المسألة دي تقول فدي ايه؟ فدي تبقى اجماع لو كله ما اعترتش. مفهومنا، حسناً، طيب، وبعدين بيقول إيه أنواع الإجماع، طيب قبل ما نقول أنواع الإجماع نتكلم أن الأول على حاجات الإجماع وبعد كده نتكلم على أنواع الإجماع، حاجات الإجماع ذهب جماهير العلماء إلى أن الإجماع حجة حجة مطلقة، ماشي، واستدلوا على ذلك بأدلة منها. قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى تبع غير سبيل المؤمنين ووله ما تولى ونصله جهنم وساءت إيه مصير وجه الاستدلال ان الله توعد من خالف سبيل المؤمنين بجهنم ولا يتوعد بها إلا على فعل محرم فدل ذلك على أن ترك سبيل على أن ترك سبيل المؤمنين محرم والتباعه وهجف فالله جل يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير إيه سابيل المؤمنين، فيبقى بالتالي طريق اللي المؤمنين إيه تركوا محرر، فلو قالوا وكل المؤمنين أجمع على حاجة يبقى ما ينفعش اللي إحنا إيه نخليه، طبعاً كلوا قاعدين قصة الإمام الشفعي، هو الإمام الشفعي إيه؟ يعني عاش في عصر وزمن الصحابة قالوا بحجة الإجماع والتابعين قالوا حجة الإجماع والتابعين وهم عاهم فجى واحد إيه يناقشه في مسألة حجية الإيه الإجماع فقل لو ما الدليل على حجية الإجماع فزي سؤال كده إيه مفاجئ كده يعني عارف أنت البدهيات تفاجأ منها أنا مش هنسه فأنا بس صغير شوي يعني كنت في ثلث سنة ولا مشاكل إيه لقيت واحد بيقول لي إيه الدليل على النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء يعني ايه الفجأة كده ايه صدمتني يعني ايه اختب يعني <تصفيق> الناس كلها <بتكلم تصفيق> طبعا موجودة بس ايه ساعات الايه البديهيات دايما تتخضم يعني يعني ممكن بتعفجي بليها دليل بسرعة عليها عشان انت مشغول بالايه بالادلة في الايه في الخلافيات لكن البديهيات القطعيات يعني ايه ممكن العالم نفسه ما يكونش بقى من ايه ياخد دليل عشان هو بقى له سنين ومنشغل بالايه بالحاجات من اللي منتشرة في الخلاف فتيجي مرة واحد كده ويقول لك حاجة ما فيش حد في الزمن بيتكلم فيها أصلا فتلاقي نفسك إيه فالإمام الشفعي فعل طب أنظرني فقعد طول الليله يعني إيه سرد القرآن حتى إيه وجدها يعني وقال إيه هذه الآية دليلا على إيه على حجية الآية الإجمع قوله تعالى كذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول إيه عليكم شهيد وجه الاستدلال أن الله جعل الأمة شهداء على غيره من الأمم، وهذا يدل على قبول قولهم إذا اتفقوا لأن الشاهد قوله مقبول، فالشهادة تشمل الشهادة على أعمال الناس وأحكامهم. يبقى وجه الدليل أن الله جعل الأمة شهداء على إيه؟ على غيرهم من الأئمة من الأمم لتكون شهداء إيه؟ على الناس، وهذا يدل على قبول قولهم إذا اتفقوا. يعني اللي بيشهد ده طامش هدته إيه ربنا جعلهم شهادتهم مقبولة فبالتالي لو قالوا على حاجة واتفقوا عليها يبقى إيه؟ يبقى قولهم مقبول لأن الشاهدة قوله مقبول والشهادة تشمل الشهادة على أعمال الناس وأحكامها فمن ضمن الشهادة أعمال الناس ومن ضمن الشهادة إيه أحكامها فبالتالي إيه يدخل في الموضوع قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فرده إلى الله والرسول وجه الاستدلال أن الآية تدل بطريق مفهوم المخالفة على أن ما اتفقوا عليه ولا ما يتنازعوا فيه حق صح ولا لا الأصل إلا أنتم لو اتفقتوا خلاص ستعملوا باللي أنتم متفقين عليه طب إفردت تنازعتم في مراد الله في, في, في الصواب فردوه إلى الله إيه؟ والرسول لأنها نصت على رد المتنازع في متنازع فيه إلى الله والرسول فهم من ذلك أن المتفق عليه حق ماشي قوله صلى الله عليه وسلم سألت ربي أن لا تجتمع أمتي على ضلالة فأعطانيها وفي لفظ إن الله لا يجمع, لا يجمع هذه الأمة على ضلالة أبدا وإن يدى الله مع الجماعة فاتبع السواد الأعظم فإنه من شزأ شذ في النار أخرج الترمذي أحمد وابن ماجه والطبراني بألفاظ مختلفة وهو مشهور المتن وله شواهد كثيرة وحسن الشيخ الألباني وجه الاستدلال أن الله عصم الأمة إذا اجتمعت من الخطأ والضلال فثبت أن ما اجتمعت عليه الأمة صواب والمعتبر قوله في أمور الشرع هم العلماء المجتهدون طيب يبقى فثبت أن ما اجتمعت عليه الأمة إيه؟ صواب طيب جيه بقى الايه الشوكاني واللي يعني طبعا معتزلة مش مشكلة قولهم ايه مش هيفرق معنا في حاجة خلينا دلوقتي وقت ايه في الشوكاني, الشوكاني ايه بتدى بقى يمسك دليل دليل وايه ويورد ايه انا طبعا بقول لكم شوكاني عشان هتلاقي بعض الناس واخدين بقول شوية فعشان كده انا ايه هميني اللي انتو مسك دليل دليل واقعد ايه ايه ايه, إيه يبين للدليل ده ما يدلش على الإيه؟ على الإجماع اللي العلماء معرفينه اللي هو اتفاق مجتهد الأمة على كده ماشي؟ فإلك وما ينشق الرسولين بعد ما تبانى نهودة واتبع غير سبيل المؤمنين أصدوا بيها طريق المؤمنين عموماً مش أصدوا بيها إيه؟ كل مسألة وكذلك جعلناكم لكم نصفة أن تكونوا شهداء على الناس فإلد شهداء على الناس مالها ومال إيه؟ مش عارف كذا. فإن تنزعتم في شيء ينفرضوه لله ورسول يقول أيوة بس دي يعني ايه لو تنزعنا بس مش معناها كذا فهمين قصدي يجي مسلا تجتمع متع ضغير الحديث ضعيف هو الحديث هو هو حسن بس ايه يعني ايه اعلى درجات يعني اقل درجات الصحة فايه فلو واحد زي الشوكان عايز يضعفه يضعفه مفهوم معنا وهكذا فلو احنا بقى مسكنا مسألة الاجماع دي بالتفصيل هنلاقي اللي ايه اللي لو انت ودي مسألة موجودة بقى في إيه في في حاجات كثيرة عارفين زي التواتر المعنوي كده التواتر المعنوي إيه هو كل حاجة لوحدها ها أحد بس ما تجمع الأدلة على بعض تخليها ايه متواتر ففي أدلة الإجماع أو لو مسكت دليل دليل يعني عاد تمسك واحد واحد كده واحد واحد ممكن لكن ده مع ده مع ده مع ده مع ده مع ده مع ده, مع ده, مع ده لا تلاقي إلا إيه اللي الإجماع حشة وبقوة كمان ماشي؟ فأدلة الإجماع مش دولة بس في كتير أكتر من كده بس كل واحد فيهم منفرد ممكن لكن دامع دامع دامع دامع غير إيه غير اللي دا فهم الصحابة وعملهم وده إيه المتعامل فيه في كل إيه العصور وغير اللي ده يدل عليه إيه أدلة كلها اللي ما يكون الأمة كلها مجتمع على حاجة يعني في أحديث بقى إيه عليكم بالجماعة دي بعض المعلمين في الصرار حاجات بس الأصل في الجماعة هي الاجتماع يعني فمن شذى شذى في النار من فارق الجماعة قاد شبر فاتخلع ربقة الإسلام من عمقه وأحديث كتير جدا تدل على اللي الأمة بمجموعها حجة يفهم معنا السلام والعقل نفسه يدل على ذلك وأدلة الأصول ومقصد الشريعة تدل على ذلك اللي ربنا عز وجل ليجعل كل علماء الأمم اللي هم اللي يدرسين وكذا وكذا كلهم يخطئون فهم معنا وإلا يبقى دين ربنا عز وجل إيه مبهم والأصل في الدين اللي هو إيه اللي هو واضح للإيه الناس فهم فلو خاف على بعضهم ما بقىش على عليه على كلهم فالأدلة من قرآن والسنة باجتماعها تدل بقوة وفي نفس الوقت أدلة المقاصد وأصول الفقه والدين الشريعة نفسها تدل على أن الإجماع ينبغي أن يكون إيه؟ حجة ولكن نفرق ما بين الإجماع ونفهم الإجماع ليه مراتب وما نشتريتش شروط على الإجماع تجعله غير ممكن او تجعله ايه مش يعني ما مقدرش نحطه بنا. ليه عشان لو انتوا بسطوا في الاحاديث والايات والادلة الادلة مش مشترطة الشروط الايه المستحيل ايه المستحيلة يعني ايه لا تجتمع اماتي على ضلل يعني امه لو لو اتفقت على حاجة لا تجتمع على ضلل فانت نزعتهم في شيء لو المسلمين تنزعوا في شيء فيردوا الى الله ورسوله يبقى لو اتفقوا يعملوا به ومن يتبع غير سبيل المؤمنين يعني ايه طريقة المؤمنين وأقوالهم وكذا وكذا فلو احنا بصير أدلة تلاقيها ما بتشتريتش الشروط المتعنتة اللي تخلي الموضوع مستحيل ولكن الأدلة وضحت اللي في اعتبار لمجموع الأمة لما تتفق على حاجة ماشي والمجموع الأمة الأصل فيها لما تتفق على حاجة ما يحصلش شيء. ما يغلطوش خاصةً لو كانت الحاجة دي في الدين، ماشي فلا تجتمعوا متي على ظلال على حاجة إيه ظلال؟ طيب طيب المعتبر قوله في أمور شرعهم إيه هم العلماء الإيه المجتهدون دون غيرهم فيكونوا إجماعواهم معصوما من الخطأ وهذا شرف عظيم لهذه الأمة ليس الغلام الأمة، فيبقى في التعريف هم اشترطوا الإيه اتفاق إيه مجتهد الأمة الإسلامية. ليه اشترطوا العلماء او المجتهدين لأن الجهال أمروا بسؤال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم إيه؟ لا تعلموا فهم مطلوب منهم سؤال فهؤلاء العلماء, العلماء نفسهم أجمعوا يبقى بالتالي المفروض المقلدين تابعين إيه لهم فلذلك اشترط العلماء وده الشرط ده أساسي في المسألة اللي الاتفاق يكون من الإيه من العلماء ماشي طيب لما نيجي بقى ننظر طول أول نكمل نكمل كلامهم نكمل كلامهم بعد إنه ال بعض العلماء إلى أن الحجة في إجماع الصحابة وحدهم وهو رواية علماء أحمد ومذهب الظاهري احتجوا بأن ما يحكم الإجماعات بعد عهد الصحابة غير صحيح إذ لا يمكن جمع آرائهم في مسألة واحدة مع تفرقهم في الأنصار ولذا نقل عن الإمام أحمد أنه قال من ادعى الإجماع فقد كذب لعل الناس قد اختلف. في مسألة مش في حجية الإيه الإجماع هي مسألة في إمكانية الوقوع يعني هم عندهم الإج... الإجماع حج ولكن هم بيقولوا من أول عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهدنا لم يحدث هذا الاجماع الا في ايه الصحابة الصحابة اما بعد الصحابة الناس تفرقت وبقاش بالسهولة اللي انت تقدر تجمع اراءهم في ايه في ولذلك ايه لما كثر ادعاء الاجماع في فترة من فترات فعادل امام احمد قال اما ادعاء الاجماع فقط كدر لعل الناس قد يعرف من اللي في اجماع يعني هو عايزول كده افهم معنا جبها من ودي مش هما بيقولوا يعني هما يعني لما تقدروا تجمع أقوال محمد عفلية رؤية تانية تفهم منه اللي هو ما بيقولش الإجماع حجة في زمن الصحابة بس لا هو بيقول بحجية الإجماع مطلقا ولكن بيقول اللي حصل الإجماع في عصر الصحابة وبعديه حتى زمني أنا لم أتبين كيف حصل ولكن لو تقلوا مثلا هيجي في زمن ما مأزمنة وسائل الإعلام كذا وممكن أن يقول ماشي الإجماع حج مفهوم معنى ولا لا؟ فده قول الإيه الإمام أحمد فذهب النظام وطواف من الرافضة النظام ده من المعتزلة وطواف من الرافضة الشيعة يعني إلا أن الإجماع ليس حجة فأما النظام فحجته عدم تصور وقوعه ليه بقى عدم تصور وقوع عشان هو عنده الإجماع اللي هو الإجماع الإيه الصريح ولو, ولو تصور لم يتصور نقله إلينا بطريق صحيح متواتر ماشي عشان معتزل عندهم لازم إيه الأدلة الأمتاتر والأحد لا يعتبروا عنده فهو عنده إشكاليتين اللي هو يشترط الإجماع الصريح ويشترط كمان التواتر في هذا الإيه الإجماع طبعا دولة مشروط وأما الروافض, الروافض دولة يعني فلأن الحجة عندهم في قول الإمام المعصوم دون إيه غيره فإن كان في عصر الأئمة المعروفين لم يعتبر قوله غيره وبعد وبعدهم وبعدهم لا حجة في قول أحد حتى يأتي الإمام المعصوم الذي يزعمون أنه اختفى في سرداب وأنه الإمام المنتظر إيش ده يعني ماشي وإذا أطلق أحد منهم حجية الإجماع في عصر الصحابة أو التابعين أو فهو من باب التعمات على الناس لوم الشيعان لأن العلماء إذا وافقوا إمامهم فالحجزه عندهم في قوله وبقية العلماء تبع ماشي الامام اللي هم الايه ال12 اللي هم ايين اساميهم يعني عارفين ولا الشيعة اللي سيدنا علي وبعد كده الحسن وبعد كده دول واحد كده اخرهم اللي هو الامام المنتظر اللي هو اللي اختفى في السرداب اللي هو الحسن العسكري ولا الحسن العسكري ماشي وينخالفوه فلا إجماع والحجة في قوله واحدة يعني هو عندهم الحجة في قول الإمامي اللي كان موجود اللي هو الاثناشر ده يعني لو كان سيدنا علي بس سيدنا علي بس أما الصحابة ده قل لهم ما لهمش لازم عندهم يعني الحسن يبقى الحد. وهكذا فضل هو أصلا بيولد كلام المعتزلة ورافة الدنيا طريقة الأصول الأصوليين ده ده, ده محترم ده, ده يعني <تصفيق> لكن الأصوليين عموما بيولدوا كل اللي في كل الكلام اللي في الدنيا كلها يعني لما بطير بقى في كتب السلف اللي هم منشغلين بعلم الأصول كتأصيل هو بيفكرش مين اللي قال هو بيبحث الأدلة فبيجيب كل كلام الدنيا ويرد عليه وممكن تلاقي واحد أصولي يعني الشوكاني مثلا هو ما بحث فما بحث الأصول تلاقيه خد مرة بكلام الشيعة خد مرة بكلام كذا هو اللي فرق معا إيه الدليل مانوش دعا وإيه مين اللي قال أما إحنا عشان لسه في المرحلة الأولى بنفكر في الدليل قصدي مين اللي قال برضه عشان إحنا منروحش بعيد في بدعه وبتاع وكذا ق بس في كتب الأصول هو بيتناقش الدليل ما بيناقش مين اللي قال هم معنى فأما قول منكر الحجية مطلقا فظاهر البطلة لأنهم عولوا على عدم إمكانه وقد بينا أنه ممكن في القديم والحديث احتجوا بعدم إمكان نقله متواترا وعند الجمهور لا يشترط التواتر لنقله بل يكفي فيه خبر الأحد ثم لو فهو ممكن, ممكن كما تواتر نقل اتفاق النصارى على صلب المسيح وهو باطل يعني, ايه يعني تواتر نقل يعني ايه النصارى على صلب المسيح وهو باطل فبالك بقى بالحاجة حق وحاجات المسائل العقيدة كتير ما هي متواتر عن المسلمين زي ايه حاجات كتيرة يعني فكيف لا يمكن نقل الاتفاق على الحق ولكن إذا نظرنا إلى واقع الإجماعات المنقولة في كتب أهل العلم نجد أن أكثرها غير صحيح. هنا بقى يخلص المسألة. هنا خلص الإيه المسألة اللي فاتت. هيتكلم بقى في مسألة تانية اللي هي ايه مسألة اللي في بعض العلماء تساهل في مسألة الإيه الإجماع وبقى أي حاجة ينقل فيها الإجماع. يقوله لكن إذا نظرنا إلى واقع الإجماعات المنقولة في كتب أهل العلم نجد أن أكثرها غير صحيح. فإنما اعتمدنا قوله على أنه لم يعلم مخالفا في هذه المسألة أو اكتفى بالمنقول عن الأئمة الأربعة أو اكتفى بنقل واحد لم ينقل عن معاصره بل عن من لم يعاصره مما يدل على أنه معتمد على الشهرة بين أهل العلم يعني فعلا ما لما لقوا ما فيش خلاف المسألة قالوا إيه قالوا إجمع فعلماء لما لقوا الإمام الأربعة كلهم متفقين قالوا إيه إجماع وفعلماء لما لقوا اللي في شهرة في المسألة بحيث اللي يعني هو ما عرفش مخالف فايه فقال إجماع وربما اعتمد في نقل الإجماع على قيام الدليل القاطع الذي لا يمكن أن يخالفه أحد من العلماء يعني بعض العلماء برضو لما يكون عنده دليل قاطع فقال ده مش ممكن حد يخالفه من الإيه معناته بالتالي إجماع عشان العلماء لا يجوز لهم لهم يخالفوا في الدليل الايه قاطع ولا شك ان هذا الطريق في نقل الاجماع لا يرث القاطع بل غايته الظن بعدم وجود مخالف هو برأيه يعني اللي ايه الطريقة ديت اللي هي بتاعت الدليل القاطع اللي هو مجاجد الدليل القاطع في التالي اجماع نقول له اه يعني ده يعني ممكن ايه يبقى ظن في اللي ما فيش مخالف لكن ممكن حد يخالف مش لازم ليه عشان هو قاطع عندك انت لكن ممكن يكون مش قاطع عند عند غيرك يعني واما ما نعتمد ولا شك ان هذا الطريق في نقل الاجماع لا يورث القطع بل غايته الظن بعدم وجود مخالف فما اعتمد في نقل الاجماع على خيام الدليل القطع فان الحجه تحيل يبقى هو قصده بقى ولا شك أن هذا الطريق في نقل الاجماع لا يورث القطع بل غايته الظن بعدم وجود مخالف يعني الطرق اللي فاتت دي كلها ماشي؟ وأما من اعتمد في نقل الإجماع على قيام الدليل القاطع فإن الحجة حينئذ تكون في الدليل القاطع. الإجماع فائدته دفع ما يتوهم من التأويل. هو هنا ملغبة شوي. طيب وأما من اعتمد في نقل الإجماع على قيام الدليل القاطع فإن الحجة حينئذٍ تكون في الإه في الدليل القاطع. دي مفهومة؟ وقف بقى نقطة هنا. وابتدي كلام من الأول ماشي هنقول ايه بقى كلام مش مش معتمد على اللي يعني نقول الإجماع فائدته عموما دفع ما يتوهم من التأويل <تصفيق> <مش عارف تصفيق> <مش عارف المشترك> مش هو الاوبشن ما هو في الدليل الإجماع في الدليل هو اللي هو اللي هو من الدليل, أصلاً إجماع من الدليل. <تصفيق> هو اللي هو اجماع عشان الدليل قطعي هو ما اثبتش الإجماع فيبقى اجماع حل... فائدته في ما هو يعني فهما في وجود دليل قاطع يبقى لا يمكن العلماء يخلفوه فإذا هم مجمعين على صحيح هذا <تصفيق> دليل يعني القطع ده هو دليل مش إجماع فالإجماع فائدته دفع التوافق أو دفع التأويل ما أنا فاهم هو كده ما هو مجتمعين هذا دليل واحد كذكتمه بس يا أخ بص بس, بس يا أميل هابيلي وأما من اعتمد في نقل الإجماع على قيام الدليل القاطع فإن الحجة حينئذ تكون فيه في فدليل القاطع ماشي طيب والإجماع وفائدته دفع ما يتوهم من التأويل كلام ده صح بس كلام ده صح إيه؟ صح لما يكون أنا عندي دليل قاطع وأثبتت الإجماع أثبتت بطريق الإجماع الإجماع ليه طريق في إثباته ناشي فبالتالي إفادت الإجماع اللي هو دفع ما يتوهم من التأويل محدش يتأول لهذا الدليل القاطع بل الإجماع أقوى من كده كمان الإجماع من فوائده الجامدة اللي هو لو إجماع في مسألة ظنية يبقى دفع ما يتوهم من التأويل يعني خلاص حتى مسألة ظنية ما حل ما ينفعش حد يفهمها طريقة تانية. فهوا آه هو دخل حاجات في بعض فهمت مظي؟ ولا يقال بناء بناءا على هذا تكون فائدة الإجماع ضعيفة لأننا نقول بل الإجماع دليل مهم. فكثير من آيات القرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لو جردنا النظر إليها عما فهمه منها الصحابة والتابعين لما قطعنا بإيه؟ بمقتضاه من درش نقطع به ولأمكن حملها على احتمالات كثير ولكن لما عرفنا اتفاق الصحابة والتابعين ومن بعدهم على تفسيرها لم يجز لنا أن تأولها على إيه؟ على خلاف يعني في آيات كثيرة وأدلة كثيرة أحدث كثيرة عشان في إجماع من الصحابة فخلاص ما ينفعش حد من أمم إيه يخالف لكن لو إحنا نظرنش لإجماع الصحابة نظرن للأدلة كنا ممكن نختلف ودي موجودة منها مثلا هذه الأدلة لو خلت عن الإجماع لكانت ضنية لكنها معه صارت إيه صارت إيه قطعي مثال ذلك أن قوله تعالى وإن كان رجل يورث كلاله أو مرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد إيه منهم السدس فالآية دي لو ما كانش في اتفاق من الصحابة على المراد بالأخ والأخت هنا لإخوة الأم كان ممكن كتير جدا من العلماء يعتبروها إيه عمة في الآية في الإخوة كلهم إخوة الأم والأخت الأب والأخت الأشقاء ولا فبيقولوا لو لم يتفق الصحابة على أن المراد بالأخ والأخت هنا الإخوة الأم لكانت معارضة لآية استفتونك فخذ الله وافتيكم في الكلالة إن المرء هلك ليس له ولد وله له أخت فله نصف ما ترك وهو لثوء لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجال نساء فلذك نسل حظ الإيه الاثنين فالصحابة بينوا اللي الآية الأخيرة في سورة النساء دي في الأخوة الأشقاء والأخوة الأب والإيه وال الآية اللي في الأول دي الإيه للأخوة لأم واتفقوا على ذلك فالأم كلها اتفقت على ذلك وبدأت المسألة قطعية، ولكن لو لم يتفق الصحابة على ذلك، ألا من بيننا ذلك كان ممكن إيه؟ أحد يظن الإيه التعارض، فاهمين؟ وهذه فائدة عظيمة، ومن فوائد الاجماع كذلك قطع النزاع في المسائل الإيه مستجدة، فإذا اتفق علماء العصر على حكمها لم يكن لأحد خلافهم، يعني لو هم اتفق علماء العصر على حكم مسألة معينة ما ينفعش حد إيه خايف ولكن ينبغي ألا تترك الأدلة الصحيحة لدعوة الإجماع ما ينفعش إيه إحنا نترك الأدلة الصحيحة لإيه للدعاء للإجماع لازم نتأكد له إجماع وأن لا تقبل دعوة الإجماع إلا ممن له إحاطة بأقوال العلماء والطلاع على صحيحها وضعيفها ومشهورها وشاذيها طيب إحنا بقى عايزين إيه نوقف وقف في مسألة الإيه الكلام ده فدلوقتي مسألة الإجماع لو إحنا تتبعنا أدلة الإجماع والأدلة لآيات الأحديث الكثيرة في مسألة الإجماع وكذلك تتبعنا أدلة أصل الفقه ومقاصد الشريعة وقواعد الدين في مسألة الإجماع نجد أن, إيه؟ إن الإجماع حج ولينباغي المصير إليه ماشي؟ ولكن الإشكالية في التعامل مع الأشياء تعامل اللي كل الحاجات حاجة واحدة فكذوق ما تبدو المشكلة في الواجب الناس بيستعامل مع الواجب قم كله ايه درج واحد ماشي؟ وكذلك المستحب لكن احنا هنا الواجبات مراتب والمستحبات مراتب ولمقرهيات مراتب برضو الاجماع نفسه مراتب الاجماع نفسه ايه مراتب فأول مرتبة في الاجماع هي مرتبة الاجماع, الإيه؟ الإجماع الصريح اللي كل اللي ايه دي اعلى مرتبة وده قطعي قطعي الايه قطعي الدلالة اللي كل العلماء اللي في عصر من العصور يصرحوا بان الحكم في المسألة الفلانية كذا ماشي بس اه انا مقتلع انه صعب الحصول اهو صعب الحصول بس ممكن الحصول نفهم معنا حصل في ايه حصل في مسائل في الصحابة مثل جامع ايه؟ جامعة مثل جامعة مسألة البيعة بتاعة الخلفاء الأربعة ماشي؟ مثل مسألة جامع القرآن ماشي ماشي ماشي ماشي مهو بعد عهد الصحابة الإجماع الصريح ده يعني ممكن يكون مش سهل أوه. ماشي؟ بس ده أعلى درجات الايه؟ إجماع يفيد القطعية بمعنى اللي إيه اللي لا يجوز مخلفته بل يفسق وبعض علماء يكفر من خلف ماشي بس إحنا نقول يفسق من خلف ماشي ده إجماع إيه الخطأ أو الإجماع الصحيح. يفسق بالشغة يعني لإحتمال إن هو ما يكونش لا مش الاحتمال إن هو ما يكونش الاحتمال للشخص يكون متأول. نعم الشخصي. آه. لكن هو بالنسبة لنا هو اكيد دليل هو دليل قاطع، ماشي وده بقى اه يعني ايه اللي المخلفته لا اشكالية يعني كل الامة وصرحه وتاعه وعينة تخالف ده كده يعني ايه ده يعني ماشي طيب تاني حاجة الاجماع الايه الاجماع السكوتي ماشي الإجماع السكوتي ده نفسه درجات نفسه ايه درجات اولا العلماء في الإجماع السكوتي على اخوان من العلماء من قال الإجماع السكوتي كله حجة ومنهم من قال الإجماع السكوتي ايه حجة اذا كانت يعني اذا تأكدنا او اذا كان في ظن غالب في ان سكوت العلماء للموافقة يعني ايه ان هما سكتين ايه للموافقة مش للايه مش لشيء اخر يجعلهم ما يسكتوش طب قالوا شيء اخر زي ايه قالوا زي مسلا خوف الايه السلطان فلو في مسألة مثلا الحاكم القول الفلاني و... وانتشر هذا القول ماشي بس طبعا عارفين اللي الجماعه السكوتي لابد فيه من الانتشار يعني لابد اللي قال وقال وينتشر والباقيين ايه يسكتوا بالتعريف بتاعه فممكن حاكم يقول بقول او العلماء اللي عند حاكم يقول وينتشر هذا القول ولكن يوجد من العلماء من لا يعترض لخوفه من الايه السلطان أو لأن العلماء أهل السنة ما كانوش يحبوا يعارضوا السلطان فطالما سلطان قال حاجة والحاجة دي لها وجه ودليل شرعي فمش لازم إيه؟ مش لازم نخلفه؟ خلاص خلينا خلي الأمة تعمل بها، مش يجرى حاجة يعني فدي في الحالة دي هيبقى قول بس مش إجمع هل فهم المعنى؟ وفي تفصيلات في الإجماع السكوتي هنقولها فضل. ماشي يبقى ده إيه؟ ده الإجماع لإيه؟ السكوتي طيب فالإجماع السكوتي نفسه مش كله حاجة واحدة يعني في حاجات بتبقى أعلى في المرتبة إجماع السكوتي هو ظني ولكنه دليل ولكنه ايه دليل خاصة لو كانت المرتبة بقى ايه اللي لا اللي يعني ايه يعني لو في معارض كان هيتكلم ماشي هنيجي بعد كده هنلاقي ايه المرتبة بعد كده العلماء كلهم قالوا بقول وفي عالم العلماء المتتبعين للمسائل بقوة وكذا وكذا وكذا وقالوا لا أعلم وفيه مخالفا ولكن يشترط في هذا العالم أن العالم ده يكون عالم متبحر أو يعني إيه ماسك كلام العلماء كل فكلمة لأعلم فيه كتير موفق موفق لا أعلم مخالف كثير جدا العلمان موافق موافق لا لا نعلم وفيه مخالفا فصار إجماع وده برضو مش آه يعني مش بنفس قوة الإجماع القطعي أو الصريح ولا بنفس قوة الإجماع السكوتي ولكن لما يكون كل العلماء من أول النبي صلى الله عليه وسلم نغاية مثلا الإمام الموفق من قدامة وهو من الإمام المتبحرين في المسألة اللي هو مش يعني إيه مش من الإمام المضاققين اللي هو بيجمع أقوال العلماء بقوة وفي كتابه المغني اللي هو أصلا هدفه فيه اللي هو يجمع كل الأقوال ويقول اللي أعلمه فيه مخالفا يبقى دي لأ حاجة قوية ممكن تدخل ضمن الحديث لا تجتمع وماتي على ضليل ماشي؟ ولكنها قامش بنفس قوة الإيه اللي فوقيها ولكن لو أنا معمليش دليل خاصة بقى لو أنا مش عالم مجتهد والأدلة عندي مش واضحة أو أنا عالم مجتهد والأدلة عندي مش واضحة في الحالة ديت ده بالنسبة لي أقوى حجة أقدر ألاقيها دلوقتي وفي نفس الوقت لو أنا لو هو الشخص يعني عالم مجتهد وعنده أدلة أخرى مش بسهولة يخالف بيها لإيه الحاجة اللي لا أعلم فيه وخالفهم فهي حتى لو قلنا هي مش إجماعي يعني أنا عليها شبه بإجماع بس مرتبة قوية في الحجة ما تقدرش تخالفها بسهول فالعلماء اللي قالوا هي مش حجة أو مش إجماع اعتبروها برضو بس اعتبروها من جهة إيه اللي مش سهل يخالفها يعني والعلماء اللي قالوا إجماع زي ما من قدامة جعلوها اجماع بس ايه اقل في المرتبة من اللي ايه? من اللي فوقيها. فما فهمين قصدي? والعلماء اللي ايه? اللي جعلوها حجة مش اجماع. جعلوها حجة بس في مرتبتها. طيب المرتبة الرابعة اللي ايه? اللي إيه اللي, اللي, اللي يقال يعني اللي كل العلماء قالوا كذا إلا فلان مثلا فدي بالنسبة للعلماء المشتهدين مش إجماع وبالنسبة للعلماء المشتهدين مش حجة ولكن بالنسبة لصاحب النظر والاستدلال اللي هو ما وصلش لمرحلة الإجماع فبرضه ما ينفعش اللي هو بسهولة يأخذ بقول هذا الواحد طبعا واحد بمعنى إيه مش واحد معاه أيما مدبوعين لأ واحد يعني يعني مش مش لك قالوا بيقولوا عما إلا مالك ما هو مالك معاه إيه ما أدري كده أنا بتكلم على واحد يعني الماذي فاهمين ولا يعني مثلا إلا الحسن البصري مثلا مثلا يعني أو إلا ابن سيرين ماشي في حالة دي بقى بالنسبة لللي هو مش عالم مجتهد ما ينفعش يخالف العلماء التانيين دول كلهم عشان الواحد مفهوم معنى؟ ولكن يجوز لمين للعالم المجتهد؟ ولكن لغير العالم المجتهد يعني واحد صاحب نظر واستدلال ما يقولش إيه أنا نظري واستدلالي قداني إلى طريق الشخص الفلاني وهو أصلا لا أنت أصلا مش متآهل للتأهيل الكامل اللي أجعلك تخالف التسعة وتسعة من في المائة من العلماء من أجل قوله واحد مفهوم معنا؟ هيجي بعد كده بقى ايه اللي هو جمهور العلماء او جماهير العلماء او الائمه الاربعه ده مش اجماع ولا ولا حجه يعني مش دليل ولكنه برضه حاجة بالنسبة ل اللي هو يعني مش صاحب نظر استدلال قوي بالنسبة له حاجة قوية في الايه في في الترجيح زي ما قلنا كلام شيخ الاسلام الايه الاخذ بقول الجمهور اولى من الأخذ إيه؟ وخلافه فلو يقول لك جماهير أهل العلم فدي بالنسبة لنحنا مش سهلة خليفة ما يقول لك جمهور أهل العلم احنا مش مش علماء ولا أصحاب نظر الاستدلال قوي فبالنسبة لنحنا ممكن لو واحد مثلا صاحب نظر الاستدلال بس لسه في الأول مش سهلة خليفة فلما احنا ننظر إلى الأدلة ونعرأ نبص الأدلة في الإجماع نجد اللي فيه الترتيب ده لازم يتحط في النظر ليه عشان احنا مبنيج نتكلم في تعارض ادلة فبيبقى ساعات ايه اه انت بتتكلم لو مسألة مثلا 80% 20% خلاص يعني هتبقى واضح بس لو واحد بينظر في ادلة وعمل ميزان بقى ونقدمه ايه 50% 50% اه لما يكون الادلة عندها 50% 50% يبقى ما يكون فيها قول جماهير اهل العلم هتاخده قول جماهير اهل العلم كترجيح بالنسبة لك اما يكون 60% 40% آه لأ هت... أنت عندك 60% القول المخالف لجماهير قال العلم هتيجي تراجع نفسك تاني مش, هت... ايه مش هتسيب نفسك كده ولكن لو عالم مشتهد مثلا 80% في 20 والقول المخالف لجمهير قال العلم عنده هو اللي بالنسبة له من جهة الدليل 80% آه ممكن ده نقول له ماشي خالف ليه هنا بقى تعرض إيه تعرض ترجيحات تعرض إيه ترجحات قصد بعضه لكن لازم تعتبر قول إيه تعتبر وانت بتنظر للأدلة قول اللي نعلم فيه مخالفاً أو جماهير أهل العلم وإن كنا, كنا يعني مثل بعض العلماء قالوا اللي نعلم فيه مخالف مش دليل بس في الأخير لازم تعتبروا وكل العلماء اعتبروا يعني اللي بيخالف بيخالف بس بيخالفش إلا ما يكون يعني عنده اطمئنان اللي إيه اللي في المسألة دي هو ماشي صح مفهوم معنا فاهمين لأجل من لنا نحنا بقى نحنا لازم نعتبره زيادة عشان احنا أصلاً مش أصحاب نظر الصدران فضل عن اللي احنا نكون ايه مجتهدين فمش بسهولة نخالف ما قيل فيه لأن نعلم فيه مخالفاً خاصة لو كان من كلام علماء مدققين زي الإمام الموفق والامام النووي وكذلك مش بسهولة نخالف برضه اللي يقال فيه جماهير أهل العلم بعض العلماء بيقول بيصطلح كلمة إجماع على الإجماع وكلمة اتفاق أهل العلم على شبه الإجماع زي لي زاي الإمام النووي كده فعنده كلمة اتفاق هل العلم حاجة زي شبه اجماع أو زي أنا نعلم فيه مو خلافان جدا فهم فعنده درجة الاجماع أقوى من درجة الاتفاق فبرضو فهم المصطلحات مهمة في المسائلة في إشكال في الكلام أنا قلت ده في حد صدق ليه بنقول الإمام نيريك وراء عيمر كثير كتير؟ وراء المكي يعني ما نيجي نقول إيه؟ هذا قول الإمام الشافعي الإمام بحنيف الإمام مالك مثلاً ماشي؟ وخالف الإمام أحمد ماشي؟ المسألة دي ما نجيش نقول فيها جماهير أهل العلم قالوا ليه؟ عشان الإمام أحمد أو الإمام مالك أو الإمام بحنيف ما يخلفه؟ ما هو مع ألف عالم مجتهد قلب قوبله؟ هما هما مهما بيجي يقول خلف يا محمد بيبقى خلفه لو افترضنا يعني ان محمد خلف وباقي العلماء اللي تحتيه ما خلفوش يعني يعني رفض رفضوا كلامه خلاص يبقى كده اه بس السؤال بيحصل مش كده غالبا اللي بيحصل اللي هو بيبقى ايه الامام واتباعه وقوه كثير من علماء المذهب مقدم برايه هما لو قالوا على تبعية دي مش تبعية هو بالاستدلال هما هما في كتير بيعرضوه ايه؟ يبقى هو من خالف في الراحل وهو خالف والناس دي كلها خالف ايوه بس بيتقال في الكتب بيتقال في الكتب إلا احمد ففي الكتب اصدوم إلا احمد يعني إلا احمد ومن معه مش اصدوم احمد اه ففي الايمة الاربعة اه يعني ما فيش حاجة اسمها جماهير على علمه او اجماع لو في حد من الايمة الاربعة خالف مش اسمها اجماع وينفعش فما دي؟ ولكن اللي بتبقى شبه اجماع دي في ايه؟ في الخالف حد من اللي مش لي مذاهب نقلت يعني لي طلبة بس الطلبة ما ايه ما نشروش علمه زي ابن سيرين زي الحسن زي ابن ناقع نقول لك أنا علماء وممكن يكونوا زي اللايث ممكن يكونوا علماء اقوى من ايه ما بس لم يكن لهم ايه تلاميذ يدرسوا مذاهبهم وانشروها ويدققوا فيها وكذا وكذا بقى فهم فلمتكم اسم عايش نعدي اعوالي؟ ماشي اول مرتبة الاجماع الصريح اللي هو صرح فيه اهل الاجماع بالحكم تاني حاجة الاجماع السكوتي وقلنا الاجماع السكوتي ده نفسه ايه مراتب اللي هو يقول كثير من العلماء قول ينتشر ولا يعترض احد من البقية وده نفسه مراتب في حتة درجة الاعتراض يعني في احتمال اللي, اللي يعني هل لو في مسألة مثلا الطبيعي اللي هم يعترضوا لو هم مخالفين مفيش حاجة تخليهم ما يعترضوش فلو ما اعترضوش فيها يبقى الاجماع السكوتي ده ظني بس ظني قوي لو في احتمال ضعيف يعترضوا في احتمال ضعيف ما يعترضوش وهم ما اعترضوش يبقى القوه تقل طب لا ده الاحتمال الاكبر اللي هم ما يعترضوش عشان خايفين من الحاكم لا هنا الاجماع السكوتي مش هنأخذ بيه عشان هنا عندنا شبهه لما يكونوا خايفين من الايه الحاكم مفهوم معنا او مش خايفين يعني يعني المساله خلاف ف فما يعرضوش فيها الحاكم مفهوم معنا فهنا الاجماع السكوتي نفسه ايه مرات مراتب يعني ثالث حاجة اللي هي لا نعلم فيه مخالف رابع حاجة اللي بيبقى كل العلماء قالوا قول إلا فلان أو خامس حاجة اللي إحنا قلنا نعلم فيه مخالفا إلا فلان سادس حاجة بقى ما يقال جماهير أهل العلم سلفا وخلفا هنقولها لكم بقى بالطيب التفصيل سبعة حاجة ما يقول جماهير أهل العلم بس من حاجة ما يقول الايمة الاربعة. الايمة الاربعة دي مش اجمع خالص. بس احنا دي مفيدة دي احنا كناس لسه مش اصحاب نظر واستدلال. ممكن من اول حالة انا اقول الدلالة. تاني. او مالشي. طيب. ايش. في حد كاتب? لا انا بس اه انتو في حد كاتب كتب كله ولا في حد في حد كتب كله ولا كلكم لا اه. كتب كله يا حمد. طب خليك معا عشان انا ايه ممكن اكون مش مراكزه. أول حاجة الإجماع اللي صريح، ثاني حاجة الإجماع السكوتي بمراتبه، ثالث حاجة ما لا نعلم فيه مخالف، وخاصةً ما يكون من مدقق، رابع حاجة لما يبقى فيه كله قال كذا إلا فلان، خامس حاجة لا نعلم فيه مخالفا إلا فلان. ثالث حاجة اما يقوله جماهير اهل العلم سلفا وخلفا بعد كده جماهير اهل العلم بعد كده اه العامة الاربعة العامة الأربعة دي مش دخلة في الاجماع بس هي بالنسبة لنا مرجح لناس لسه ما وصلتش لايه لاصحاب النظر لسه ماشي دي بقى مراتب الإجماع القطعي ده خلاص ده الصريح ده خلاص ده مرتبة عالية زي بالضبط الحديث النص اللي هو إيه ليس لا يحتمل تأويلا الإجماع السكوتي على حسب في مرتبة منه بتبقى قوية زي حديث الأحد اللي هي الظنية ولكنها قوية في الدليلة وفي مرتبة منه اللي هي أحديث زي أحديث الأحد اللي في مرتبة الحديث الحسن أفهم المعنى؟ ما لا نعلم وفيه مخالف ده ممكن آه ما يوصلش زي الأحاديث لأحد ولكن لو أنا الأدلة عندي متعرضة ومش عارف أرجح فما لا نعلم وفيه مخالف ده بالنسبة لي مرجح قوي خاليني إيه ما خالفش الجماهير العلماء اللي هم ليس فيهم مخالف اللي بعد كده بقى هيبقوا مش أدلة للعالم المجتهد ولكن حاجة تخوفه اللي هو يخالف الما يجد الدليل الدليل بتاعه وصل لحاجة عكسية يقعد يراجع نفسه يراجع نفسه يراجع نفسه عشان يطمن وبالنسبة لصاحب نظر الاستدلال لا ما يخالفش الناس دي وهننزل بقى بعد كده لما ني نوصل لايه للايمه الرابعه يبقى حتى يبقى ايه يبقى اه دي مش هتفرق قوي مع المجتهد ولا صاحب نظر الاستدلال بس هتفرق مع مين برده ما يخالفهمش بسهوله لازم يدقق في الكلام بيقوله بس هتفرق مع اللي هو مش نظر الاستدلال فاهمين بيقول إيه؟ نرجع الثاني بقى الأنواع الإجماع ينقسم الإجماع باعتبارات متعددة أهمها أقسامه من جهة تصريح المجتهدين بالحكم وله من هذه الجهة ثلاثة أقسام أول قسم الإجماع الصريح هو ما صرح فيه أهل بالحكم وهذا نادر الوجود بل لو قيل بنعدامه لكان أولى لكن لا يخرج عن الإمكان ولا يقال بإمتناعنا يعني ممكن يحسن لذلك يعني ممكن حصل في إيه؟ بعض الحالات القليلة إجماع السكوتي وأن يصرح بعض المجتهدين بالحكم ويشتهر قوله ويسقط الباقون عن إنكاره الإجماع الضمني وهو المستنتج من اختلاف أهل العصر على قولين أو أكثر فيدل ذلك على اتفاقهم على أن ما خرج عن تلك الأقوال باطل دي مسألة الإيه الإجماع الضمني والمسألة دي نتكلم فيها بإذن الله اللي لو حصل اللي العلماء اختلفوا على قولين هل ينفع واحد يقول بقول ثالث؟ بعض العلماء قالوا لا يجوز ذلك لأن هذا إجمع إجمع إيه؟ اللي هم أجمعوا على إن مفيش قول ثالث يعني إيه؟ يعني ناس قالت النقاب فرض وناس قالت الخمار يعني يجوز الوجه والكفين بس ينفع واحد يجي يقول لا ده يجوز كشف الشعر والأدلة تدولها على ذلك بعد كده؟ منفعش عشان العلماء في السلف كلهم من اول نبيس صلى الله عليه وسلم الغد الوقتي متفقين على ان اقل شيء هو الوجه والكفين في مسألة الخلاف يعني منفعش حد يقل عن جد افهم فده قول مطلقا بيقول ان الاجماع الضمني ده اجماع ضمني والاجماع ده يعني لا يجوز لقول مخالف لا يجوز لأحد وفي بعض العلماء قالوا لا طالما في خلاف يبقى ما فيش ايه لا يوجد إجمع وبعد العلماء فرق فقال يسموه حتى مسألة التلفيق ما بين المذاهب. قال لك لو هو القول اللي قاله ده ما بين المذهبين يبقى يجوز أما لو خالف المذهبين مطلقا يبقى لا إيه؟ لا يجوز ثمانه كمثال مثلا قول قال قال ب اللي مس الذكر ينقض الوضوء قابل تاني قال مس الذكر لا ينقض الايه الوضوء فجاء عالم اجتهد وجمع بين ادله الدعاء دي ده فقال مس الذكر ينقض الوضوء بشه فده رايه هنا ايه ما بين المذهبين ما خلفش المذهبين في ما فمانعش المذهبين ما ضادش المذهبين ما ناقضش المذهبين ما ناقضش الايه يعني فاهمين مختضل مذهبين يعني ما جاش برايي ثالث مخالف للايه للرايين قالين ان هو جمع منهم غير بقى اما يجي مثلا المثال اللي انا قلته بتاع النقاب والايه والخمار فده اه ده اجماع ما ينفعش حد يخالف ليه عشان هو جاب راي ثالث مخالف للإيه مذهب لكن على مسألة الإيد النقاب والخمار لو افترضنا اللي في واحد اجتهد وراء اللي الوجه بس عبورة يعني يجوز كشف الوجه بس يجوز كشف الإيد بس ده مذهب ورد على السيد عايشة اللي يجوز كشف الإيد بس افترض اللي ما وردش عن السيد عايشة هو اجتهد ولا اللي يجوز كشف الايد بس فعلى كده يبقى ده ايه مش مخالف لأجمع اما لو جي قال يجوز حاجة بقى غير كشف الوجه والإيد كمان ده زود الشعاب يبقى ده مخالف لإيه لأجمع فهموا المعنى ولا لا؟ ده مسألة الإجماع الضمني وهنقولها بغالبا هتيجي ثاني بالتفصيل تقسيمه،, تقسيمه من حيث قوة دلالته التقسيم الثاني اللي هو تقسيمه من حيث قوة دلالته وله بهذا الاعتبار قسمان أو قسم قطعي وهو ما تحقق فيه شرطاني وهما التصريح بالحكم من أهل, من أهل العلم اللي هو يبقى إيه يبه هو إجماع صريح ماشي ثاني حاجة نقله إلينا بطريق قطعي يعني كمان ايه اتنقل لنا بطريق متواتر فده ده القطعي ده طبعا ايه صعب جدا يعني يعني بس ممكن يعني العقيدة في جزء منها كده كبير يعني لا اله الا الله يعني لازم يدخل الإسلام لا اله الا الله دي كده وحاجات بقى من العقيدة كده كتير بس احنا بنتكلم على الفقه يعني وجوب الصلاة وجوب الزكاه دي كلها كده دي كلها اجماع قطعية ماشي عشان هي منقوله بطريق التواتر ما طريقه التواتر ايه اللي هو رواه جمع عن جمع مستحيل طالط مع كده من ما هي كده ففي الجمع في طريقه الطاثر انت هتنظرش العدالة ده هو جمعا جمع ده الامه كلها بتقول كده فمفيش ففي حاجات برده كده بس احنا عن على المسائل اللي ممكن يبقى فيها خلاف يعني هي اللي ما تبقاش كده ماشي ثاني حاجة ايه اه يبقى احنا ممكن بقى من ناحية مراتب الادله نقول اول حاجة القطعي اللي هو ايه في حاجتين اللي هو اجماع صريح وكمان منقول الينا بايه طريقه اللي هو الصريح بس مش منقول طيب ممكن نقول كده طيب يبقى اول قسم اللي هو القاطع ثاني قسم اللي هو الظني وهو مختلف فيه احد هذين الشرطين الشرطين ماشي لو الباقي يعني طيب ساعتين كده فتديه ساعه ساعه نخش في النحو ولا نكمل قصور نشوف الناحوه عشان هم شاء الله نحاول ايه الوصول ان خلص المره الجايه الله بحمدك اشهد ان لا اله الا الله اي حد عنده سؤال في الاجتماع